كان العرب في السابق إذا جاء أحدهم وعنده بعير هو ما يريد ينحر هالبعير ويأكل من قطعة طيب والبقية ماذا ستفعل بها البقية ربما فسدت عليك ما كان عندهم في السابق ثلاجه يضعه فيها أو فريزر أو كذا فكان الواحد إذا ذبح الشات إما أن يبيع بقية ثمنها أو يوزعها لأن بتخرب عنده أو يجففها عندهم طرق يعني الحفظ طويل فكان الواحد إذا جاع ما عنده الا بعيرين أو ثلاثه فكان يأتي إلى البعير ويجرحه يجرح من عندي رجله أو من منطقة أخرى يجرح ثم ينزف الدم فيأتي يمصه يمص الدم كانوا يفعلون ذلك وكانوا ربما أيضا جمعوا هذا الدم في إناء وأقبلوا وأكلوه بأيديهم يعني يستسيغون ذلك يعني أنا أعلم من النفوس ربما يعني لا تستسيغ هذا وهذه الطبيعة لكنهم كانوا يستسيغون هذا ويأكلونه عادي يعني فحرمه الله تعالى عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وأيضا ذكروا أن الدم الذي أن الحديث يشمل الدم الذي يتبرع به الإنسان اليوم الآن بعض المستشفيات تحتاج إلى متبرعين وتعلم أن ال... هم يحتاجون إلى الدم الموجود في المستشفى لعدة أمور منها حوادث السيارات التي تحصل والنزيف وكذلك بعض الناس المصابين بأمراض في الدم بعض الناس عنده تكسر في الصفائح الدموية مثلا فهو يحتاج إلى أن الدم الذي يتبرع به المتبرع يشتق منه يعني جزء معين ويحقن في هذا الإنسان المريض اللي عنده سرطان في الدم مثلا وتجد بعضهم كل ثلاثة أيام يأتي يأخذ صفائح أو يأخذ كذا وهذه مكلفة والناس لذلك تجد احيانا بعض المستشفيات يقولون يا جماعة تبرعوا ويأتون احيانا بالمختبر المتنقل هذا الذي للتبرع يوقفون عند بعض المساجد ويتبرع لهم الناس السؤال لو أن مستشفى ما جاء إليه الناس وقال يا جماعة تبرعوا وعمل بعض الدعايات وبعض الارشادات الصحيه والناس ما, ما تبرعوا والمستشفى ما عنده دم كفايه للناس وكان في السابق المستشفيات عندنا تستورد الدم من الخارج ولما كثرت الأمراض وكذا وأصبح المسألة في أحيانا نوع من المشقة والاحتيال ربما تأتي بعض الدماء اللي فيها مرض أو كذا يعني أكثر المستشفيات توقفت عن هذا فالآن لو المستشفى قال كل واحد يتبرع بالدم نعطيه مثلاً مئة ريال ولا مئتين ريال هل هذا جائز ام لا هل هو يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم أنا صح اني ما بعت دم بعير لكني بعت دم آدمي جيت وقلت له ما نعطيكم مئتين وخمسين ديسي هذا الانبوبه بخذوها مني مئة ريال ولا مئة ريال ولا جاء مجموعة ثلاثة أربعة جاب عياله معه وبناته وخذ خذ له طلع مثلا بخمسمئة ريال ست ريال فرضا مع أنها يقولون أنها لا ينصح التبرع إلا كل ستة أشهر أو أربعة أشهر أظن يعني حتى ما يصلح الواحد يتبرع كل شهر ولا كل شهر ونص طيب هل هذا جائز أم لا أيضا هذه من المسائل الحادثة التي تكلم فيها العلماء اليوم وقالوا الأصل عدم الجواز وأن الإنسان يفعل هذا من باب فعل الخير وطلب الأجر هذا هو الأصل لكن إذا المستشفى تورط ولا وجد من يتبرع بالدم هكذا لله في لله ماذا يفعل؟ يتركون الناس يموتون ففي مزر هذا الحال يجوز أن يدفع وتكون هذه القيمة ليست قيمة للدم قيمه لمشوارك الذي جاءت فيه ربما جئت في سيارة اجره ربما جئت سيارتك لكن أيضا تستحق اجره على مجيئك عودتك أيضا وقتك اللي أخذنا منك ونحو فاء يعني حتى تخرج من الحرج تعتبر القيمة اللي نعطيه اياه مئة أو مئتين أو كذا أنها قيمة ليست لدمك قيمة لوقتك ولمجيئك أجرة مجيئك وأجرة رجوعك و... ونحو ذلك اجره لهذا كل احنا نعطيك اياه مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن